جميع حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى مؤسسة الربوع للإنتاج الفني مملكة البحرين كرباباد هاتف رقم 33259995 36123313 المملكة العربية السعودية تسجيلات كربلاء القطيف العوامية هاتف رقم ثلاثة وفي دولة الكويت تسجيلات الغدير ميدان حولي شارع أحد هاتف رقم اثنين وفي دولة الإمارات العربية المتحدة تسجيلات السندس دبي هاتف رقم صفر وفي سلطنة عمان تسجيلات الغدير مسجد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله هاتف رقم 99221494 وفي جمهورية لبنان مؤسسة بنت الهدى حارة حريك بئر العبد هاتف رقم 3610487 كما لا ننسى أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى الرادود سيد ياسر الوداعي وإلى جميع من ساهم في إنجاز هذا العمل والله ولي التوفيق ومن إصداراتنا السابقة شكوى للرادود علي حمد جيب خطيب خد تريب جسد سليب أيوى حسين لما انهوى راع اللوى فوق الترق لما جرى من منحرى دم اليصار Ya lammatin yolga de